سرائب إنّه على رجعي لقادر يوم دبل السرائر فما له من قوة على ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهن الكافرين أمهلهم ويدا <تصفيق>